book 2 25 25 25 పట్టణంలో ఫిల్ మదీనా ఫీల్ మదీనా నేను స్టేషన్ కి వెళ్ళాలి اريد ان اذهب الى محطه القطار اريد ان اذهب الى محطه القطار نينو فيمانا سريانكي ويلالي اريد ان اذهب الى المطار اريد ان اذهب الى المطار نينو سيكي سنتر كي ويلالي اريد ان اذهب الى وسط المدينه اريد ان اذهب الى وسط المدينه నేను స్టేషన్ కి ఎలా వెళ్ళాలి? كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أصل إلى محطة القطار؟ నేను విమానాశ్రయానికి ఎలా వెళ్ళాలి? كيف أصل إلى المطار؟ كيف أصل إلى المطار؟ నేను పట్నానికి ఎలా వెళ్ళాలి? كيف أصل؟ بإيجاب العدد للتحديد كيف أصل إلى وسط المدينة؟ ناكو وكا تاكسي كاوالي أحتاج لسيارة أجرة أحتاج لسيارة أجرة ناكو باتنم يكا وكا باتم كاوالي أحتاج لخريطة المدينة أحتاج لخريطة المدينة ناكو وك 호텔 కావాలి احتاج لفندق احتاج لفندق نين وك كارني اردിക தேஸ்கோ 달ിച്ചాను اريد ان استاجر سياره اريد ان استاجر سياره ايدي نا كريديت காரد هنا بطاقه الائتمانيه هنا بطاقه الائتمانيه ايدي نايسنس هنا رخصه قيادتي هنا رخصه قيادتي بطنلو شودبلسنو ييبي ماذا يوجد في المدينه ليورا ماذا يوجد في المدينه ليرا فات بطنانكي ويلندي اذهب الى المدينه القديمه اذهب الى المدينه القديمه नगर दर्शनम చేయండి قم بجوله في المدينه قم بجوله في المدينه रेवुकु వెళ్ళండి اذهب الى الميناء اذهب الى الميناء रेव దర్శనానికి వెళ్ళండి قم بجولة في الميناء قم بجولة في الميناء إيڤيكاكا آسكتي كارمينا پر데سالو انکا اونایا ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهده غير ذلك ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهده غير ذلك